الحمد لله نحمده ونستعيذه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقل الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أنا وإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة أن يكون هم أكثر الناس جمع المال فحسب سواء كان من حلال أو حرام وهذا مما يدل على نقص في إيمان من يفعل هذا أخرج إمام النسائي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال يأتي على الناس زمان ما يبالي الرجل من أين أصاب المال من حلال أو حرام وما علم من يفعل هذا أن الله سبحانه وتعالى قد تكفل بكل قد تكفل برزق كل من دب على وجه الأرض من إنس وجان وحيوان قال سبحانه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وقال سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السبيع العليم وقال سبحانه وفي السماء رزقكم وما تعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون فلا ينبغي أن تشك ضرفة عينه في أن الله سبحانه قدر الأرزاق وجعل الرزق حقاً كما لا تشك أنك تنطق وتتكلم بلسانه في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرم من الموت لآتاه رزقه كما يأتيه الموت فالله سبحانه وتعالى له مقاريد السماوات والأرض وله خزائلها قال سبحانه وإن من شيء إلا عندنا خزائل وما ننزله إلا بقدر معلوم الله سبحانه وتعالى يرزق المؤمن كما يرزق الفاجر ويرزق الإنس كما يرزق الجن والدوافة جلس إبراهيم بن أذهب رحمه الله تعالى يوما يتناول طعامه فأقبلت هرة قطة فخطفت قطعة لحم وفرت هالبة فقام وراءها ليرقبها فرآها تضع قطعة اللحم أمام جحر في أعماق الأرض فازداد عجبه وبعد لحظات قليلة رآه عبانا أعمى رآه عبانا أعمى يخرج من هذا الجحر ليأكل طعامه من اللحنة ويعود مرة أخرى إلى جحره فبكى إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى ورفع رأسه إلى السماء وقال سبحانك يا من سخرت الأعداء يرزق بعضهم بعضا إن الكلام عن الرزق وأسبابه من الأمور العظيمة التي ينبغي أن يفقهها الكثير من الناس في هذا الزمان الذي استشرى فيه الأكل الحرام وعز فيه الحلال إلا من رحم الله مما جعل الكثير مننا يصيبه اليأس الشديد من أن يتحصل على نقمة عيش من رزق الحلال فلجأوا إلى طرق الحرام ظناً منهم أن ما عند الله لا ينال إلا بمعصيته وليس الأمر كذلك عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي إن جبريل عليه السلام أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن نفس لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبضاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته قال رجل لحاتم الأصب من أين تأكل فقال من عند الله فقال له ذلك الرجل الله ينزل لك الدنالير والدراهيم من السماء فقال له وكأن ما له إلا السماء يا هذا الله سبحانه وتعالى له السماوات السبع وله الأرضون السبع فإن, ي... فإن لم يأتني رزقي من السماء ساقه الله إلي من الأرض وأنشد يقول وكيف أخاف الفقر والله رازقي وقد رزق هذا الخلق في العسر واليسري تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر والله لو أيقنت القلوب بتلك الآيات والأحاديث والآفار ما وجدنا رجلا يخاصم أخاه على مال أو جاهد أو شيء من حطام الدنيا فكيف يليق بالمسلم أن يعتدي في طلبه للحلال على حقوق الآخرين قال سبحانه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يعني لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل إن التكسب من المال الحرام له أسباب كثيرة أقواها سببان اثنان أما السبب الأول فسوء ظن هذا الإنسان بربه وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطه خيرا منه حلالا فلما ساء ظنه بربه سبحانه وتعالى في الحلال لجأ إلى الحرام والسبب الثاني الرئيس أن يكون هذا الإنسان عارماً بذلك عارماً بأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيرا منه ولكن تغلب شهوته صبراً ويغلب هواه عقله فالسبب الأول ناتج من ضعف العلم والسبب الثاني ناتج من ضعف عقله وبصيرته إن السلف الأولين حرصوا أشد الحرص على الكسب الحلال وعرى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان إذا انصرف من صلاة الصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لأن يجعل أحدكم في فيه ترابا في فمه ترابا خير إن أن يجعل في فيه حراما وذلك أن الكسب الحرام يحول بينك وبين قبول العبادة ورفع الدعاء لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا حتى ذكر كثير من أهل العلم منهم الإمام بن القيم رحمه الله تعالى أن من مداخل الشيطان أن يسول الشيطان للعبد أكل الحرام فإن أطاعه في ذلك وأكل العبد الحرام قال إبليس لجنوده دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه لأن اجتهاده مع أكل الحرام لا ينفعه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغمر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وهذي بالحرام يعني وشبع بالحرام فأنا يستجاب لذلك قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام فكانوا في قمة من الورع فجعل الله عز وجل لهم لسان صدق في الآخرين وإن تعجب فعجب الفعل بعضهم يكتسب المال من الحرام بشتى أنواعه ثم ينفقه في شتى سبون الخيرات وما علم المسكين أنهم سيسأل يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى من أنفق الحرام في الطاعة كان كمن طهر الثوب بالبول من أنفق الحرام في الضاعة كان كمن طهر ثوبه بالبول والثوب لا يطهره إلا الماء والذنب لا يكفره إلا الحلال فكانوا أبعد الناس عن أكل الحرام مجتنبين له ولو كلفهم ذلك ما كلف أخرج الإمام البخاري في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج يعمل عنده في المزرعة وكان أبو بكر يأكل من خراجه أحيانا فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال الغلام لأبي بكر أتدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني لذلك هذا الذي أكلت منه يعني أن هذا الذي أكلت منه إنما هو من مال الحرام فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه فرضي الله عن الصديق المكبر ورزقنا الله عز وجل من رزقه حلالا طيبا أقول الذي تسبعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد العبده ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين فإن الواجب على كل مسلم أن يسلك سبل الحلال وأن ينأى بنفسه ويبتعد عن مواطن الشبهة فلا يأكل إلا الحلال ولا يدخل, ولا يدخل بيته إلا الحلال لأن تحر الحلال أمانة واجبة قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إيانا تعبدون وقال كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولو تأخر الرزق عن الإنسان حينا إلى الدهر فليراجع نفسه وليعلم أن ذلك بسبب ذنب أصابه قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنبه ولا رفع هذا البلاء إلا بتوبه فمن عقوبات الذنوب أنها تزيل النعم وتحل محلها النقم فما زالت عن العبد نعمة إلا بذنب أصابه ولا حلت به نقمة إلا بذنب اقترفه جزاء ونفاقا ولا يظلم ربك أحدا مصداق هذا قوله سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال سبحانه أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وقال سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم وقال سبحانه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم فأخبر الله سبحانه أنه لا يغير النعمة التي أنعمها على قوم من عباده حتى يكون الشخص العاصي نفسه هو الذي يغير ما بنفسه فيغير طاعة الله بمعصيته ويغير شكره سبحانه بكفره ويغير أسباب رضائه بأسباب سخطه فإذا غير, غير عليه جزاء وفاقا وما ربك بظلاغ للعبيد قال ابن عباس رضي الله عنه إن للسيئة, إن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب وظلمة في القلب ووهناً في البدن ونقصاً في الرزق وبغضا في قلوب الخلق وقال بعضهم إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقام قال الإمام بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء ومن عقوبات الذنوب أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاع فهي في الجملة تمحق بركة الدين والدنيا فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله سبحانه وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلقه قال سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا والتقوم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبوه وقال سبحانه وأن لو استقاموا على الطريقة على هذا الدين وأن لو استقاموا على الطريقة لنأسقيناهم ماءً غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابًا صعدًا وصدق الله فمن نظر إلى حال من ضيق عليه في رزقه لوجد الكثير منهم غالقاً في غيابات المعاصي والموبقات متفنناً في الذنوب والسيئات لو فتشت في قلبه لوجدته خراباً ولو اطلعت لو عليه لوليت منه فراراً ولملئت من رعباً تجد الواحد منهم تاركاً للصلاة مدمناً على المخدرات عاكفاً على الأغاني والمقعرات ثم يشكو إليك قلة البركات وترى الواحد منهم في دكانه يبيع كل شيء من المحرمات غناء ومعازف تبغ ومجلات خليعة سجائر وأقراص مريعة ألبسة للتبرج والسفور كأن محله مرقص من المراقص يتخذه لمعاكسة العاهرات الفاجرات والله منهم من يجعل في ذكانه سريراً يفجر فيه ينام فيه مع الخبيثات الثانيات فاللهم إنا نبرأ إليك مما يفعله هؤلاء فكيف يرجو من هذا حاله كيف يرجو بركة في رزقه والله إنها ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور فليست سعة الرزقه والعمل بكثرته ولكن سعته بالبركة فيه فكم من تاجن بسيط هو مفتاح من مفاتيح الخير بارك الله له في رزقه فشبع أهله وأولاده وانتفع من ماله أصدقاؤه وجرانه وما ذلك إلا لصدقه مع ربه سبحانه وتعالى وخشيته منه وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكما أن المعاصي تزيل النعم وتمحق بركتها فإن طاعة الله سبحانه وتقواه جل وعلا سبب رئيس في حلول النعم والبركة فيها قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسبه فمن اتق الله فيما أمره به وترك ما نهى عنه جعل له من أمره مخرجا ورزقه من جهه لا تخطر بباله قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني لا اعلم ايه هي اعظم ايه في القران فرجا لو أخذ بها الناس لكفتهم لو اخذ بها الناس لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فمن اتقى الله سبحانه وتوكل عليه واتخذ الأسباب الشرعية في ذلك أتاه رزقه مباركاً فيه مباركاً عليه من جهة لا تخطر بباره ويأتيه رزقه عند عتبة بابه تأملوا معي هذا الحديث العجيب الذي رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما رجل بفلات من الأرض في أرض قاحلة في صحراء سمع صوت سحابة سمع صوتاً من السحابة يقول هذا الصوت اسق أرض فلان اسق أرض فلان فتنحى ذلك السحابة فأخرغ ماءه في حرة في مكان فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله بركة كبيرة قد ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته شيء يشبه الفأس يحول الماء به فقال له يا عبد الله ما اسمك؟ فقال فلان بالاسم الذي سمعه في السحابة فقال له ذلك الرجل لم تسألني عن اسمه؟ قال إني سمعت صوتا في السحابة الذي هذا هذا السحاب الذي رزقت منه سمعت صوتا فيه يقول هذا الرجل يقول ذلك الصوت من السحاب اسقي حديقة فلان باسمك أنت فما تصنع فيها أخبرني ما تصنع في حديقتك قال أما إذا قلت هذا فإني أنظر من يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعياني ثلثا وآرد فيها ثلثا فتأملوا كيف ساق الله سبحانه هذا السحاب في أرض فلاة خالية إلى عبد ضعيف بسبب عمل يسير ناتج عن خشية وتقوى من الله العلي الكبير فاعتبروا يا أولي الأبصار اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغلنا بفضلك عمن سواك